نحن جند, نحن جند الله اشبال الفدا ان دعانا حق لبينا النداء نحن جند الله اشبال الفدا ان دعانا حق لبينا النداء وزحفنا جحف لن يطوي المدى في سبيل الله لا نخشى الردى لا نبالي من خطب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 وجعل الايمان من خير العباد اذل الضعيف هيا للجهاد وجعل الايمان من خير العباد والردى من اجله اسما مراد ارسل التكبير جيا شف صدا وانظر للجنات مرف غنا درب القويم في صراط مستقيم دربنا درب القويم في صراط مستقيم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم درعنا الايمان درعنا الايمان ضمن الإسلام إخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيع ضمن الإسلام إخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيع وغدونا للحما حسنا منيعا فبهرنا من لضى النور العذا واحدانا أبدا نصر مبين دربنا درب قويم في صراط مستقيم دربنا درب قويم في صراط مستقيم في صراط المستقيم يشهد الله العظيم قصد الرحمن قصد الرحمن قصد الرحمن قصد الرحمن, قصدنا الرحمن, قصدنا الرحمن Аз Дун Ар-Рахман